بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها برسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ویوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولائك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولله الحمد في السماوات والأرض وعشيون وحين تظهرون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 تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 کل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً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 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم منون فآت القربى حقه والمسكين وبن السبيل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 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَيِّ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبَرِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِينُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصرا لظلوا من بعده يكفرون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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جعل مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم